كَالذَّبَنت قَبلَلَهُم قَونُ حِم فَكَذَّبُ عَابَدَنَا وَنْقالَاوا مَجنُونوا وَزْد جِ فَدَا رَبَّ وَي مَغْلوبُ فَو تَصِ فَفَتَحْنابُ وَابَ السَّمَاائِ بِمَا إِ الن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 114. فسكانهم أعجاز نخل منقعر 115. فكيف كان عذابي ونذر 116. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 117. كذبت ثمود بالنذر 118. فقالوا وبشر منا واحدا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 112. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 113. فنآدوا صاحبهم فتعاطى فعقر 114. فكيف كان عذابي ونذر 115. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صَيحا تاحدا تو فَك كشيم المظر وَلا ق صنا للقُرآ للذكر ف المَّكز كذبنت ط لوط بنُذُر كذ بنت ط لوط بنُذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنَّ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرُوا بَطْشَنَا فَتَمَرَّوا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ طاسنهُ فَذوق ذااب وَنُذُر وَلا قَد صَبحهُ مكررَة ماذااب مستتقِير فَذوق ذااب وَنذُر وَلا قَد الصَّ القُرآان للذكرِ فَهَلمِ مدكير وَلا قد جلَ آل في الرونَ النُذُر كَذم ب 119. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 110. أكفاركم خير من أولئكم أملكوا براءة في الزبر 111. أم يقولون نحن جميع منتصر 112. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم 118. والساعة أدها وأمر 119. إن المجرمين في ضلال وسعر 110. يوم نسحبون في النار على وجوههم 111. دوقوا مس سقر 112. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر